بسم الله الرحمن الرحيم الإسلام يس لام را تلك ايات كتاب مبين ان انزلنا في قراننا ربيا لعلكم تعقلون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 قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَخُصَّ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ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 قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسلهم عنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأطاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون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 وجاء أباهم عشاءا يقول قلوا يا أبانا إن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عين دم تاعنا فأكله الذئب وما أنتم من اللذى ولو كنا صابقين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 سيارة فأرسلوا والدهم فأدلاد الوهو قال يا هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخص دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين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 وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيْصُهُ كُدَّ مِنْ كُبُلٍ فَصَلَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَإِنْ كَانَ قَمِيْصُهُ كُدَّ مِنْ دُبَرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ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 وقال نسوة في المدينة مرأة عزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إن لنا رها في ظلال مبين فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِمْ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ وَأَعْتَدَتْ لَهُمْ مُتَكَأً وَأَتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمْ بِسِكِّينٍ وَقَالَتْ اخْرُجْ عَلَيْهِمْ فَلَمَّا رَأَيناهُ أَكْبَرَهُ وَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قَالَتْ فَذٰلِكُمُ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ ولَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا أَأْمُرُهُ لَيُسْجَنَ وَلَا يَكُونَ مِنَ الْصَّالِحِينَ قَالَ رَبِّ السِّدْنِ وَأَحَبُّ إلَيْهِ مِمَّا يَدْعُونِي إلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِي كَيْبَهُ أَصْبُو إلَيْهِنَّ وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ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 ودخل معه السدين فتاني قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني وقال الآخر إني أراني أحمن فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين.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 وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمال يأكلهن سبع عجاف وتبع سنبلات خضر وأخر يابسات وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملو أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاف أحلامي وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما واذكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أشتنا في سبع بقرات سمار يأكلهن سبع عجاف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 وقال الملك ائتوني به فلما جاءه وثول قال رجع إلى ربك فاساله ما بال نسوة لا يقطعن ايديهن إن ربي بكيدهم عليم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 ذلك ليعلم أني لم أكنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبدل نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي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 وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نبيع أجر المحسنين ولا ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يدكون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منفرون ولما جهدهم بجهادهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين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 ولمَّادخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلمَّجهزه بجهازه جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن ثم أذن مؤذن أية هالعير إنكم لساركون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 قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من ودد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أسليه ثم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 قالوا إن يسرق فقد سرق أخوه منه قبل فأسره يا يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أن تمشروه مكانا قال أن تمشروه مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا ففذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأكل إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَفُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنْ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرِثْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنَأْبَى الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ يُبعثوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن بنك سوق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والغير التي أقبلنا فيها وإننا لصادقون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 فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يرزق المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلت يوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا إنك لا أن يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قدما الله علينا إنه ما يتت ويصدر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تَالَ الله لَقَدْ أَتَرَكَ الله عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَافِينَ قال لا تتريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيره وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت عير قال أبوهم إني لا أدري حيث فلولا أن تفندون قالوا تَلَّاهِ إِنَّكَ لَفِي ظَلَالِكَ الْقَدِيمِ فَلَمَّا أَجَاءَ الْبَصِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَدْهِهِ فَرْتَدَّ بَصِيرًا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 فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَاهُ وَقَالَ ذُكُرُوا مِصْرَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ آمِنِينَ فَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَٰذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَا ي مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا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 ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكفر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إنه إلا ذكر للعالمين وكأي مؤمنين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 أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولداه الآخرة خير للذين استفوا أَفَلَا تَعْقِلُونَ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد تبودا أهُم نصرنا فنُذِّي مَنْ شاء جاءهم نصرنا فنُذِّي مَنْ شاء ولا يُردُّ بأسنا عَمِ القُومِ المُدْرِمين لقد كان في قصصهم عبارة لأود الألباب ما كان حديثه افترى ولكن تصديق الذي بين يديه ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدا ورحمة لقوم يؤمنون